وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاهِمِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذا رونا تتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسودوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 ك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا ومعارم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله معارم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةٌ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحْقَى بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُ النَّمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن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 من جيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم بغفرة وأجرا عظيما